با صدای و شیخ آشم حیبه گوشی جان می سپاریم به تلاوت آیات 111 تا آخر سوره مبارکه توبه و آیات صبر شریف انفتار و قدر به مدت سی و یک دکه ازوالله من السیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في been. Man فیم و ما In... judged حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رخبت وضاقت عليهم أنفسهم Yeah. أنفسه مع نفسه what Why not? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ 6 Um i pentrulie Yeah ترون في كل there. for the giants Aziz uh -huh. um uh -huh. uh -huh. فإن تولوا فكل خطي الله لا No on Carol feel me. انن الابر على في مايب وان ان فجار على في ذقيم او وما أذراك ما ليلة القدر ليلة القدر قهر من ألف شهر فنزلوا الملائكة وروا فلا منهي حتى نطلع الفجر وذق الله